رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد أيها المسلمون الكرام يقول الله عز وجل الحج اشهر المعلومات يعني أن الحج ليس شامل لجميع العام ولكنه في اشهر المعلومات وهي شوال الذي بعد رمضان وذو القعدة الذي يليه وذو الحجة الثالث جميع الشهر لأن هذا هو الأصل في الجنة أن يكون ثلاثة وأما من قال إنها شهران وعشرة أجيام فقد قال بالخلاف ظاهر الآية ثم إن فيما قاله نظرا من حيث إن أفعال الحج تمتد أكثر من ذلك فأيام التشريق من أيام الحج بالأشك فيها الرمي وفيها المبيك وربما يكون فيها الطواف والسان أو في مبادها وهي أمامي في الحج خارجة عن الأشفر المعلومات إذا قلنا بأنها تنتهي في اليوم العاشر من شهر الحجة فالصواب الأشفر المعلومات هي ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجدة ولكن هل هذه الأشهر كلها يفعلون فيها الحج أو يفعلون في شيء معين منها الجواب الثاني يعني أفعال الحج لا تفعل في كل الشهور الثلاثة. فإن منها ما هو مقيد بأيام معلومة من هذه الأشهر الثلاثة أما الإحرام بالحج فنعم يمكن أن يرحل الإنسان بالحج من أول يوم مشواء والإحرام لا شك أنه فيه من أفعال الحج يقول عز وجل أشهر المعلومات أي معلومات عند الناس لأن الناس لم يزالوا يعلمون أن هذه الأشهر هي أشهر الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال بالحج من فرض فيهن أي أوجب الحج وذلك بالإحرام فإن النسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة فقد أوجب على نفسه الحج والعمرة ولهذا كان إتمام الحج والعمرة واجبا على من شرع فيه على من شرعت فيهما ولو كانتا نفلا ثم سبب فلا رفث ولا فصوء ولا جدال لا في هذه الجمل الثلاث نافية لكنه نفل بمعنى النهي أي فلا يرفس ولا يفسق ولا يجاد والرفث وما وما يتعلق به والفسوء الخروج عن الطاعة بترك واجب أو فن المحرم والجدال الممارات وخص منها الدليل ما كان جدالا لإثبات الحق والباطل الباطل فإن ذلك لا يضر وما تفعل من خير يعلمه الله أي أي خير تفعلون فإن الله يعلموه لا يخفى عليه وسوف يثيبكم عليه إذا فعتموه تعبد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا أي افعلوا ما يكون لكم زادا والزاد قد يكون زادا في الدنيا وهو ما يتزود به الإنسان لحفظ بدنه كالأكل والشرب واللباس والنفقه وما أشبه ذلك وما يتزود به في وهي وهو التقوى وأي زار خير بين الله ذلك في قوله فإن خير الزاد التقوى أي تقوى الله عز وجل والتقوى قد تكون في الزاد بالنوم فإن الإنسان إذا تنعن بنعم الله شاكر لله عز وجل معترفا له بالفضل كان ذلك ذات تقوى وكذلك لو نوى بعكله وسرده حفظ نفسه من الهلاك كان هذا ذات تقوى لأن الله قال ولا تقتل عنفسكم وكذلك ما ينفقه على نفسه من نفقات أخرى إذا نوا بذلك المستلع من الله كان من التقوى وكأن الله تعالى يشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر بأن جميعنا يتزود به يستعين به على طاعة الله حتى يقوم من التقوى واتقون يا أولي العذاب أمر الله تعالى أن نتقيهم ثم وجه الخطاب لأولي العذاب أيضا للعقول لأنهم هم الذين يقدرون التقوى قطرها و يعرفون أهميتها أما أهل الغفلة والسهو والسفه فإنه لا قوة في التقوى قدرها ولهذا وجه خطاب أي خطاب الأمن بالتقوى إلى كل العباد في هذه الآية تُنِي م عدة فوائد منها أن الحج أسوء معلومات ويُفهم منه أن العمر ليست أشهر معلومات وبهذا كانت العمرة تجود في كل وقت في هذه الأشهر الثلاثة الأشهر الحج وفي هذه بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرة في رمضان تعجل حجة وبهذا المناسبة أود أن أبين أن العمرة في رمضان تعجل حجة أجر أظيم برشك ولكن إذا كان هناك أمار صالحة أفضل من ذلك فصرف الأمار فيها أولى وأحرى كما لو احتاج المسلمون <تصفيق> إلى المال لنجاعة شديدة أو لأمراض فتاكة تحتاج إلى علاج أو إلى قتال الكفار فإن بذل الأمار في ذلك أفضل من عمرة في رمضان وكذلك إذا تركب على هذه العمرة إضاءة الأهل وعدم تربيتهم ما علمه أو غلبة ظنه على أنهم سوف يظلون إذا غاب عنهم فإن العمر فحينئذ تكون مصوحة وبقاوه عند أهله وتربته إياهم, إياهم وتجههم إلى الخير أفضل وكذلك إذا كان يترتب على هذه العمرة أمور سيئة في مكة مثل أن يكون معه شباب أو شابات يذهب بهن إلى مكة في رمضان ثم يتسكعون في الأسواق ذاهبين وراجعين ويحصل بذلك من الاختلاف والفتنة والشر ما لا تحمد عقبه فهنا بقاؤه في بلده أفضل وأحسن والمهم أنه يجب على الإنسان المقارنة بين الفوائد والمضار والمصالح والمنافع فإن الشيء قد يكون فاضلا ويكون مفتوض خيرا منه لأمور أخرى وأسباب أخرى ولعلنا نكمل فوائد هذه الآية في حلقة أخرى فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته